بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلاص اجر الاقوياء من قبل يمثل رجل رجلا بين اكمله و أ م ل ه إ ل ا م ه بين ذ ا و ي ه فجعل الجعله ي ت ع و ن منه ويقولون لولا زاويه لزاويه فجاء رسول الله صلى ا ل ل عليه وسلم فقال أ ن ا ما اهدى ش د ا ء د جئت فقط قبل الدنيا يلخذون <سؤال> <لصوبة> العون عوده ج <نعم> م ي و ه جارت الى ي ا ت الله نبينا وذلك يلعن على امر عيد ا ل ق ه طبيبه اطفال البيت نحن ابو الوباء الخير بسم الله ا ل ر ْ م َ و ن الرحيم Uh-huh.、Uh -huh. 「いままでのぼるそういうこと」<音楽>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 s u m m e The best of the b e you、yeah. I'm so glad you're h e o e Bye.、Uh -huh. uh -huh. Wow! Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Thank <laughs> you. Bam、uh. bam. 「そんなこと言ってたんだ」 ع ل ي ن ا جانب ل ع ا ل ل م ا ع ر ب ي ا ل ا ع ي القارب د ك بجنن طريق بن العربيه والعالم العلبي ي ا ا ل ق ر شركه شركه شركه شركه شركه ل ر ك ه شركه ي ر ك ح د ر ك ه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه ش ر ك ر ك ه شركه شركه شركه شركه شركه ش ر و ه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه ش ر ء ا ل شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه ا ر ك ه شركه شركه شركه شركه شركه ش ا ك ه شركه شركه ش ر ك ا شركه شركه ش ر ك ا ل ر ك ه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه ر ك ه شركه ش ل ك ه ش ر ا ه ا ل ص غ ي ر ك ه شركه ش ر ك ر ك ه شركه ش ر ك ا ا ل ن جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا